غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون شيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم لا تأخذه سلة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 وانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا, حسدا من عند أنفسهم. من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتينهم ملكا عظيما فسيقولون بل تحسودوننا بل تحسودوننا فسيقولون بل تحسودوننا بل, بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وَمِن شَرِّ حَاسِدِ نِذَاحَسَد فأخرجناهم من جنات وعيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون كم تركوا من جنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر فيهما عينان تجريان فيهما عينان للضاختان مثلهم كمثل الذي استوقذ نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يكاد البرق يخطفوا بصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد سنى برقه يذاب بالأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 فلا تنظرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ولا تقف ما ليس لك بيع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ثم رجع البصر كرتين، يا قلب إليك البصر خاسئ، خاسئ وهو حسير. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء, صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسرّ الناظرين، وينادعهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ما. وَدَخَلَ الَّذِينَ مِعَ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرزق فَمَرَّ لَذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِيرِ سَقِيمٍ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرٍ أَرْسَلَتْ إِلَيْنِ وَأَعْتَدَتْ لَهُمُ الْمَتَكَأَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمُ النِّسْكِينَا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ اكبرناه وقد طان ايديه وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشر حاش لله ما هذا بشر ان ذا ان ملك كريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتبع ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلم الناس السحر وما أُنزل على الملَكين وما أُنزل على الملَكين بباب لهاروت وماروت وما يعلم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 من خلاق ولا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وان وانقلبوا صاغدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما, وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من, من سحرهم أما تسعى فأوجس في نفسي خيرا كيف تم قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لا هي تنقلب لا هي تنقلب واسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَا شَرَّ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرُوا مِنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا ربنا استمتع بعضنا بما وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إنا ربك حكيم عليم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتهم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطال السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار مِن نارٍ ونحاسٍ فلا تنتصران بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي ان استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالله خير حافظ وحفظناها من كل شيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وحفظا من كل شيطان مارد إن كل نفس لما عليها حافظ يا أيها قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبا قالوا إن لله قالوا إن لله وإن إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون ولا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فَجَمَعُو لَكُمْ فَأَخَّشَوْنَ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا الله اللَّهُ وَقَالُوا الله اللَّهُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوه واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وظنن إذاب إذ مغضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات اللّه إلا إله إلّا أنت فنادى في الظلمات إلا إله إلّا أنت سبحانك إن من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا يد نادى ربه لا صدرني فردا وأنت خير الوارثين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 فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ تُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبه ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم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 سبحانك ما أرحمك سبحانك ما لطفك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما قربك ممن دعاك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضين ودرج ولا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب دعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا مغيث الغايثين ويا مجيب السائلين اللهم رب الناس أذي بالباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين الامة أعيدكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر بني سوى ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يضار بالليل ويكمن بالنار ومن شر ما يضار بالنار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها أعيدكم بالله العلي العظيم من شر ما دراء في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض أعيدكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى أعيدكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد أعيدكم بالله العلي العظيم من شر كل لبس ولمس ومن شر خادم السحر والحارس أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس وعيني حاسدنا الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم ومن شر شر كل نفس نوعين عين معجب أو عين حاسد ومن شر سحر ساحر أو كيد كايد بسم الله يرقيكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد اذا حقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر ساحر اذا سحر ومن شر ناظر اذا نظر ومن شر ماكر اذا مكر بسم الله يرقيكم والله يرعاك والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيذكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر ومن الأمراض والأوام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما باركت اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت أو أصابت علما فضيعت أو أصابت ذكاء فسح أو أصابت جسدا فأمرضت أو أصابت عظوا فأبطلت أو أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحما فعقمت اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على الاستقامة والالتزام أو على العافية في الأبدان أو على على حسن الحديث وطلاقة اللسان أو على دماثة الخلق وطيب المعشر أو على حسن الذوق وجمال الملبس اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والآين أو على السعادة في المال والعمل أو على الجاه والسلطان أو على السعادة في البيت ومع الأبنى أو على السعادة مع الأهل والزوجات اللهم أبرد حرها اللهم أزل أذاها وضررها وشرها اللهم أبطل أثرا اللهم أبطل سحر ساحر النذا سحر سحر منتقم وحاسد وحاق سحرا مأكولا ومشروبا أو سحرا معقودا ومنفوثا أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر أو سحرا معقودا من النجاسة أو سحرا أخرق بالنار وذر في الهواء اللهم أبطل سحرا التفريق بين الزوجين بالقلوب ولا والأجساد اللهم ابطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم أو سحر التفريق بين الأبناء وأماتهم اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض لا بدان أو سحرا تسبب في سقم لا جسم أو سحرا تسبب في تبلد العقول أو سحرا الجنون واختلال العقول اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات أو سحرا يدعو إلى حب اتباع اللوا والمرذات اللهم أنزل رحمة من عند تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنا وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدوى اللهم عصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والرجال اللهم عصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والرجال اللهم عصمهم من الشيطان من سحر وحسد شياطين الانس والاركان اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفياكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفياكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفياكم الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفياكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفياكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اللهم شرح صدورا وأزلهم أمام ويسر أمورا اللهم اهدي قلوبا اللهم يسر أمورا اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء اللهم واجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد